وهو كتاب مختصر في ما يتعلق بعلم المعتقد أصالة ولا شك أن علم العقيدة يعد أهم العلوم على الإطلاق لأن مبنى قبول الأعمال كلها على صحة العقيدة وسلامتها وعمل بلا عقيدة يذهب هباء منثورة كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعقيلة تتمثل في الإيمان بالله والكفر بالطاروت فمن يكفر بالطاروت ويؤم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تصام لها والله سميع عليم ومن أخطر الأدواء التي تعترض سير العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى فساد المعتقد كلا أو بعضا والله تبارك وتعالى بيّن في كتاب العزيز أحوال أمم سكلوا هذه الأرض قبلنا ومكنهم الله جل وعلا في أشياء أعظم مما عندنا ومع هذا لما وقع الخلل في معتقداتهم وفسدت تصوراتهم ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى وهو التوحيد الخالص الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا والطاغوت لما حصل هذا الفساد عندهم دمل الله جل وعلا عليهم وأحفط أعمالهم وجمع له بين خزي الدنيا وعذاب الآخر وقال تعالى في سورة هود بعد أن ذكر هلاك جملة من الأم فساد المعتقد قال وما هي من الظالمين ببعيد فسنة الله جل وعلا جارية على جميع العباد الذين يتنكبون صراط الله المستقيم ولا يقومون إلا جل وعلا بحقه الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إلى أن قال جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلموا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه في الصحيحين في إرداف معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العبادة على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا هذا الحق يا إيقاني إذا دخله الفلل تلاعب العباد به حصى لهم من جراء ذلك الهم والغم وتسلف الأعداء والخذلان ومحط البركات والمتأمل في واقع عمة الإسلام اليوم يجد أن في كثير من الشعوب والمجتمعات يعج الشرك بالله عز وجل سواء في ذلك شرك العبادة أو شرك الطاعة كل هذا موجود للأسف الشديد بل ليس بخاف على أحد وليس سراً أن يعلم الجميع أن الأرض اليوم لا يحكم فيها بشرع الله جل وعلا شريعة الله منحاة في جميع الأرض كلها اليوم فليس هناك حكومات تقوم بشرع الله تبارك وتعالى وإنما هو إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب وقد أجمع المسلمون على أن كفراً ببعض الكتاب ككفر بالكتاب كله إذا ضعف إلى ذلك ذلك شرك العبادة فيما يتعلق بالتعلق بالأولياء والصالحين من الأحياء والميتين ازداد الطين بالله واشتد الأمر والشرك كله عظيم الشرك كله عظيم ولهذا تجدون أن هناك تصورات فسدت عند كثير من المسلمين للأسف الشديد فظن أن الإسلام يتمثل فقط في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ونسي أن هذه الأمور الأربعة لا تقوم لها قائمة حتى يحقق الإنسان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كما سيأتي معنا شهادة أن محمدا. رسول الله أي لا مطاع ولا متبع ولا شرع سوى شرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولهذا تجدون أن الشعوب الآن تعيشوا غيابا ظاهرا بينا في كثير من المجتمعات ولهذا يلجأون من الدكتاتورية إلى الديمقراطية والدكتاتورية والديمقراطية وأجهان للكفر بالله جل وعلا وجهان لعملة آخوة فالديكتاتور يحم النجاح الناس بهواه والديمقراطية يحم الناس أنفسهم بهواهم وأما حكم الله جل وعلا فمنحا نسأل الله العافية والسلام ولهذا ينادو بالديمقراطية لكن في مقابلة ماذا؟ الدكتاتورية أي لا نريد حكم فرض واحد من البشر علينا نريد أفرادا من البشر يحكمون بنا ويحكمون علينا طيب أين قول الله جل وعلا إني الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمها فليس هناك فرق بين الدكتاتورية والديمقراطية من جهة علاقتها بالإسلام ففي كل منهما ينحى شرع الله جل وعلا وفي كل منهما الحاكم أي سوى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حصل شيء من ذلك فهو تحكيم جزئي فيما يتعلق بالأحوال المدنية الطلاق والنكاح والمواريد أما باقي الأشياء فلا الحكم هذه الشعب الحكم فيها للأهواء الحكم فيها للأعراف الدولية والشرعية الدولية والقوانين والمواثيق الدولية إلى غير ذلك والله جل وعلا يقول في كتاب العزيز أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولهذا الرسل عندما يبعثون في أقوامهم لا يعرجون على أحادي الذنوب والمعاصي وإن كانت من الكبائن لعلمهم أن قوام العباد بقيام عقيدة إذا قامت فيهم العقيدة الصحيحة تغيرت الأحوال وتبدل وتأملوا في نساء الصحابة رضي الله عنهن عن الصحابة أجمعين هن التي بالأمس خوطبن بقول الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إذن هن بالأمس كن من أهل الجاهلية ليس كذلك؟ وكنا يعيشنا الجاهلية لكن لما وقرت العقيدة في قلوبهم وعرفنا توحيد الله عز وجل ما كانت تنزل آيات الحجاب حتى خرجنا مشارعات متنفعات بمروطهن لا يعرفنا من الغلس رضي الله عنهن أجمعين العقيدة إذا وقرت في القلب وصحت غيرت حياة العبد ولهذا تجدون أن الرجل من الصحابة قبل الإسلام تجدوا في شدة على الدين أليس كذلك؟ وربما تحدث نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتجد عنده من المعاصر منكرات ما الله تعالى به عليم وهي فرع عن منكره الأكبر الذي كان يتعطأه والشرك بالله جل وعلا ثم إذا أسلم انقلبت حياته لأنه عرف الإسلام عرف العقيدة عرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله عرف أنها ليست كلمات مجردة قال هي واقع هي معاملة بين العبد وربه سبحانه وتعالى هو دين يدين الله جل وعلا به إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وإلى أن يريث الله جل وعلا الأرض ومن عليها لكن المشكلة يا إخوان أن يربو بالإسلام من لا يعرف حقيقة هذه العقيلة وهذا الذي يسميه بن تيمين رحمه الله تعالى بالإسلام الوراثي الإسلام الوراث ورث الإسلام وجد الناس يصلون ويصومون ما وجد من يعلمه أن الصلاة لا تقبل إذا كان هناك شرك بالله عز وجل ما وجد من يقول إن أعمالك وإن كانتك أمثال الجبال حجما وكثرة بعدة الرمال والحجارة التي فيها وأتيت بالشرك بالله جل وعلا معها أحبط الله عز وجل عملا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن لا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكل وهذه الأزمة يا أخوة يعيشها الناس في كثير من المجتمعات اليوم فنحن مغمورون مطالبون أن نبصر الناس بحقيقة هذه العقيدة وأهميتها وأن الدين ليس الصلاة والصيام والزكاة وحج فقط الدين قبل ذلك توحيد الدين تحقيق لمعنى لا معبود بحق إلا الله ليست كلمات مجرد ليست شعارات ترفع ليست وثيقة سفر يكتب فيها مسلم وتتنقل بها في الأمصار والأقطاب كذلك أيضا. التوحيد عبادة التوحيد إخلاص لله جل وعلا وقد وقع الاختيار على هذه الرسالة في المحتقد وشرحة مرات ومرات الحمد لله جل وعلا وهذه المرة العاشرة والحادية عشرة وكان اختيار لها لأسباب منها يسورة ألفاظها وسهولة حفظها وكثرة الاستلالات فيها مما يثري ساحة طالب العلم فيتكلم بالكلام الموثق المدعم بالبراهيم الواضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك لتخصصها وتعمقها في هذا الباب بأوجز عبارة وأخصر أسلوب وكذلك لكثرة شروحاتها فلا شروحات كثيرة يستطيع طالب العلم أن يوسع ما ذلكه في هذه الرسالة وتعتبر كمدخل لكتب أخرى هي أوسع وأعم من هذه الرسالة وكذلك ما كتب الله جل وعلاها من القبول في الأرض وما ذلك والله أعلم إلا نحسبه والله تعالى حسيب حسيبه لصفاء معتقد مؤلفه وهو شيء الإسلام محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى فقد سرت بهذه الرسالة الركبان وانتقلت في كثير من الأمصار حتى دخلت بلاد الكفر وتدرس بعض تلك البلاد وهذا يدل على بركة في هذا المختصر او في هذه الرسالة استفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا اختياره رحمه الله تعالى وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح كتبه ورسائله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان بن فلان أو إلى كذا كما أرسل بذلك إلى هرق العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين إلى آخر الخبر في صحيح الإمام البقاري من حديث بن عباس في, قصته التي في القصة التي قصها عليه أبو سفيان رضي الله عنه وأما فيما يتعلق بالخطب والمواعظ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمدل كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم كان يقول إن الحمد لله نحمده إلى آخر الذكر وهذا هو الأصل أن المراسلات تستفتح بالبسملة والمواعظ والخطب تستفتح بالحمد له فاختار بعض أهل العلم في كتبه ورسائره أن يجمع بينهما ولعل المراد من ذلك أن تكون بمثابة موعظة لمن يقرأها ورسالة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجمع فيها بين البسملة والحمد له واقتصر بعضهم على البسملة واقتصر بعضهم على الحمد له ولهذا نقول من كتب في شرح هذه الأصول فاستدرك على المؤلف رحمه الله تعالى أنه اقتصر على البسملة أو أخذ يعذر للمؤلف رحمه الله تعالى اختصاره على البسملة لأنه لعله أضمر الحمد لله أو لعله قالها ولم يكتبها إلى غير ذلك هذا كله اعتدار في غير محله فإنما فعله المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب فالافتتاح بالبسملة في الكتب والمراسلات هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولها مباحث عدة ذكر أكثرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية تفسيره المعروف بتفسير ابن كثير لما تكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم في صدر سورة الفاتحة وبين هل هي آية من الفاتحة أم لا والراجح أنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة في أول كل سورة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال الله جل وعلا و Spoمتُ الصلاة بيني وبين عبدي قُسمين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبده فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبد إلى آخر الحديث بدأ الحديث بالحمد لله رب العالمين وهذا هو أرجح الأقوال بهذه المسألة هناك مباحب أخرى متعلقة الشعر والراجح أنه يجوز استعمال البسملة في أول الشعر المباح ومن باب أولى في الشعر الذي فيه نصرة لله ورسوله ودين الهدى والحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وأما في الأشعار الهزلية والأشعار التضمن غزلا وتشبيبا بالنساء أو تضمن نصرة للطاغوت ونحو ذلك ونشر للمعاني الخبيثة والرديلة فهذا الراجح أنه لا يجوز استفتاحها بالبسمة لأنه يكون من الاستهانة بسم الله تبارك وتعالى وهناك مبحث فرعي في التفريق بين البسملة والتسمية فمنهم من يقول التسمية أن تقول بسم الله والبسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا في الصحيح في حديثه يا غلام سمي الله المشروع أن تقول بسم الله لا تزمية ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الطعام إنما تقول بسم الله وإذا قرأت القرآن تبدأ بماذا؟ بالبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتصر على قوله بسم الله وتشرع في القراءة وأضحا يا إخوان فعند الطعام تقول بسم الله هذه البسملة وعند قراءة القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عفوا عند الطعام تقول بسم الله هذه ومعاذا وعند قراءة القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذه هي البسملة هذه هي البسملة قال مؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل اعلم الأمر بالعلم أشرف مأمور به قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه فاعلم ولهذا تكرر هذا الأمر في الكتاب اعلموا وفعل الأمر هنا فيه شحن للهمم وتأكيد لأهمية الأمر المأمور به اعلم رحمك الله تلطف مع طالب العلم ودعاء له بالرحمة والتوفيق والسداة وفيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا وهذا متضمن في قوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كثير في آية ذكر الحكيم وهو الغفور الرحيم وسيأتي الحديث عن اسماء الله تعالى وصفاته في مكانه من هذه الرسالة بإذن الله تعالى أنه يجب علينا أن يتعين علينا الوجوب اللزوم ومنه قول الله تبارك وتعالى فإذا وجب أي إذا لزمت جنوبها الأرض إذا سقطت إلى الأرض بعد نحرها وهي البدن الابل. إذا نحرت وسقطت إلى الأرض منه قوله فإذا وجبت الشمس أي سقط قرصها وغاب فالوجوب هنا اللزوم والتعين فيتعين علينا جميعا تعلم هذه المسايا الأربع وأدخل المؤلف رحمه الله تعالى نفسه معنا ليس من باب التواضع وإن كان التواضع حاصلا إنما من باب التأكيد على أنه لا يسع أحد أن يتخلف عن تعلم هذه الأمور وهذه المسائل الأربع عالما كان او متعلما وهذا فيه التأكيد على هذه المسائل الأربع وشد اليد عليها وشحذ الهمة للقيام بها والعمل بمقتضاها وتعليمها الناس أنه يجب علينا أي أجمعين تعلم أربع مسائل على أسلوب رفيع في اختصار المعلومة لتهيأة النفوس أنه ليس تمت شيء كثير وإنما هي أربع مسائل فاصبر عليها وصابر وجد واجتهد لأن النفوس من طبيعة الملل والسآمة فإذا عرفت أن المأمور به ليس بكثير كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أمرناهم بأشياء أساسية وضرورية لإسعادهم في الدنيا والدار الآخرة ثم هذا الذي أمرناهم به هو دين القيمة هو الدين القائم والدين المستقيم والدين ذو القيمة والمكانة الشريفة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى وإدخال النفس في الحديث مع الناس هو كذلك أسلوب دعوي رفيع عندما تقوم بين الناس وتقول علينا أن نعلم جميعاً أننا مطالبون بتعلم الشريعة غير أن تقول عليكم أن تعلموا جميعا أنكم مطالبون أن تتعلموا الشريعة فأنت أخرجت نفسك ربما يدخل الشيطان على أحد السامعين ويقول وما شأنه هو هو أفضل منا هو كذا أهو كذا وقد يتجار معه بعض الجهلان للأسف وإن كان هذا الأسلوب هو أسلوب مستعمل كذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى كانه يخاطب بهذه النبذة الناس بمختلف مستوياتهم واختلافهم في تذكيرهم واختلافهم في علمهم ولهذا استعمل هذا الأسلوب الرفيع أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم هذا يسمى أسلوب اللفوة النشر فالمؤلف رحمه الله تعالى أجمل ثم فصل أجمل يعني لفها المعلومات أي جمعها ثم نشرها وهذا يسمى بأسلوب اللفوة النشر ومنه المرتب ومنه غير المرتب ومنه المبهم كذلك المؤلف هنا أبهم قال اعلم أنه يجب أن يتعلم أربع مسائل لم يبين هذه المسائل الأربع يعني لم يذكرها جملة ثم مفصلة فيها ومن اللف والنشر المرتب قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة ستجافى جنوبا على عن مضاجع عربا عن خوفا وطمعا وما ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفى من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم النار فقال فذكر الإيمان والكفر ابتداء أو الإيمان والفسق ابتداء هذا يسمى لف ثم نشر أي فصل فبدأ بالمؤمن ثم بالفاسق فهذا لفه نشر إيش؟ مرتب هذا لفه نشر مرتب الغير مرتب كقول الله جل وعلا يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فعما الذين سودت وجوههم لحب بدأ بمن بيضت وجوههم ثم ذكر من سودت وجوههم ثم لما جاء يفصل ذكر الذين سودت وجوههم قبل الذين بيضت فهذا يسمى لفء ونشر غير مرتب ومن قوله التوارك وتعالى أيضا في سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد شقي وسعيد فأما الذين شق ففي النار لهم فيها زفير وشيط إلى أن قال سبحانه وتعوى أما الذين سعيد إذن هذا لفه نشر يا شيخوان مرتب, مرتب قال الأولى العلم أي لا شيء يتقدمه العلم العلم مفتاح قبول كل عمل فما ما تعمل من أعمال على جهل وضلال وإن وفقت الحق فإنه غير مقبول منك بمعنى لو أن إنسانا عمل عملا لا يعرف هل هو من شرع الله أم لا لكن هكذا أمل عليه هواه أن يعمل كذا فإنه لا يقبل منه هذا الذي عمله حتى يكون عن علم أنه قرب لله جل وعلى وأنه من شرع الله تبارك وتعالى وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير فحددوا بالخير فكانت عندهم أعمال شركية وكانت عندهم أعمال خيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلمت على, ما أسلمت على ما أسلفت من عمل وإنما قال من خير إذا كانوا يعلمون أن هناك أعمال هي قربة لله جل وعلا وهي من بقاء مغروثة الأنبياء والمرسلين الباقية في من دين إبراهيم أو من دين موسى أو من دين عيسى عليهم وعلى نبينا فهو صلاة وأتموا التسليم فالعلم إذا مستحق أبوذ الأعمال يا إخوان العلم العلم الصحيح والعلم الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا كان موثقاً بالبراهيم والبراهيم استمثلوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا هو العلم الذي يتحدث عنه ولا يتحدث عن علم الكيميا ولا عن علم الفيزيو ولا عن علم الطب ولا الطيران وإلى غير ذلك لا ويتكلم الآن عن أشرف العلوم على الإطلاق العلم الشرعي علم الأنبياء والمرسلين العلم الذي أرسل الله جل وعلا به جبريل بالوحي إلى أنبيائه ورسله هذا هو العلم الشريف الذي يتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى وعندما يقول الأولى العلم ثم يفصل هذا العلم في تذكير لنا بدرجات العلم ومراتبه فليس كل ما سمي علما يتعين طلبه وليس كل ما يطلب هو مهم على كل حال فقد تكون تطلب علما ليس بمهم وتترك علما أهم وربما تطلب علما ليس بصحيح أصفر وتترك العلم الصحيح ولهذا العلم من جهه اصله انقسم الى قسمين علم نافع وعلم ضار علم نافع وعلم ضار. العلم الضار كعلم السحر والكهانه والعرافه كعلم الموسيقى كعلم كرة القدم كعلم التمثيل أفلام ومسلسلات كعلم النحط لذوات الأرواح والرسم لذوات الأرواح علم الطاغوت تعلم القوانين الوضعية والتحاكم إليها والصدور عنها والمرافع بها وانشراع الصدر بذلك كل هذه علوم ضارة فاسدة تعود على الإنسان بالنقص والعطب والبواب بحسب مرتبة فساد ذلك العلم في ميزان الشريعة هذه كلها علوم فاسدة فعلى الإنسان يستبصر في طبيعة العلم الذي يطلبه لو تعلم الإنسان علم الحياكة ما هي الحياكة؟ الخياطة لكنه لم يتعلم إلا القصات الغربية ولباس الكاسيات العاليات هذا علم ناته علم ضار؟ هذا علم ضار ولا يقول هذه مهنة وهذه حرفة وهذه كذا وكذا وقد كان كذا من الأنبياء خياطا وقد قال الله تعالى وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَ تَلَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ نقول لا تخلق بين الأمور أنت طلبت من هذا العلم ما هو ضار ماذا لو صنعت للمسلمين لباسهم واتبعت شرع الله جل وعلا في تفصيلك لذلك اللباس تؤجر على ذلك أم لا تؤجر كما أنك تأسم عندما تتعاطى ألبسة الغرب والتشبه بهم ولباس الكافيات العائريات وتفصيل الثياب بإسبالها وتحجيمها للأعضاء إلى غير ذلك إنه ليست القضية أن تقطب أي علم أو أن تشتغل في أي حرفة فلابد أن التصحب دائما معنا قول الله جل وعلا وما خلقت الجن وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فأنت عبد لله تعالى في كل صغير وكبير بكل شأن من شؤون حياتك أنت عبد لله بمعنى أنك تمتثل أمر الله وتجتنب نهي الله فلم تخلق عبثة ولم تترك سدى فتسأل نفسك هذا الذي أتعلمه يحبه الله ويرضى ما الدليل على ذلك لا تقل لي فلان قال واختلف فلان مع فلان اسأل نفسك تتعبد الله تعافف فلت أن تعبده على بصيرة سن نفسك أين الدليل على هذا العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت أن الأدلة خالف هذا العلم وتحكم عليه بالبطلان فلن يغني عنك أي فتوى بعد ذلك وأنت بهذا الاعتبار متبع للهوى تبحث عن مخرج لدنياك لتتأكل فيها على حساب دينك وتريد أن تجعل بينك وبين النار فتوى عالم أو طالب علم فانتبه إذن هذه علوم ضارة النوع الثاني قلنا العلوم النافع والعلم النافع وينقسم إلى قسمين علم متعلق بالحياة الدنيا وعلم المتعلق في الدار الآخرة ولا شك أن نقول متعلق بالدار الآخرة أي هي العلوم الشرعية التي تهدي العباد في حياتهم الدنيا إلى الله جل وعلا لينجوا في الدار وهذا العلم هو أصل العلوم كلها وهو الحاكم على ما عداه هذا العلم هو الذي يبين باقي العلوم فما حكمنا على ذلك العلم بأنه ضار إلا من منظور هذا العلم الكتاب والسنة على فهم صحابة رضي الله عنه وكذلك العلوم الحياتية العلوم الدنيوية لابد أن تكون منضبطة بالعلم الشرعي فإذا كان هذا العلم الدنيوي قلنا أن الأصل فيه يا شيخوان أنه حلال أنه مباشر إذا كان هذا العلم الحلال المباح يقطعك عن الله جل وعلا صار حراما إذا كان هذا العلم المباح يجعلك تهمش علم الكتاب والسنة لتعيش لهذا العلم من أجل يتذابر وفيه تجاهد من الصباح الباكر إلى المساء في كل يوم ليلا ونهارا هذا علم ضارم علم نافع هذا علم ضار وضرره هنا من جهتي أنه صرفك عن الواجب المتحتم عليك فتركته والعياذ من الله. والعلوم المفضولة إذا صرفت وحجبت عن العلوم الفاضلة حرمت والورطة التي وقع فيها الناس اليوم أنهم ظنوا أنهم مطالبون في العلم على أي شكل كان وأي نوع منهم بل وعظم بعض أهل العلم لأسف الشريف للناس اليوم علوم الحياة الدنيا ومن حيث شعروا ولم يشعروا همشوا علوم الشريعة بل حتى علوم الشريعة صارت علوما دنيوية حقيقة صارت شهادات تؤخذ للأكل والشرب وتحصيل الوبائق والتنافس في درجات الحياة الدنيا من أسب الشديد يعني حتى العلوم الشرعية صرنا نريد بها الحياة الدنيا وهذا أشد وأفضع يا إخوان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما فنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وصيب أكبر يا أخوان تلك فالآن هذا موجود وذاك موجود نجد هناك من منذ صغره ينبى على علوم الحياة الدنيا حتى إذا سألت الطفل الصغير الآن ماذا تريد أن تكون غدا يقول لك يريد أن يكون طبيب طيار مهندس كذا وحتى الأهل يلقنونه المعلومة التي أكثر وجاهة اجتماعية وأكثر كسبا للأموال ولهذا ما يقول أريد نكون مدرس لأن مدرس هذا حطمة الناس اليوم مسكين تعبان ما يقول أريد أن نكون مدرس أبدا استحيل أريد أن نكون طبيب طبيب يعني تاجر بشري كما هو الحال الآن للأسف الشديد أو مهندس يعني إذا ما طبيب لا مهندس أو طيار أجوب الآفاق والأمصار إلى غير ذلك لكن ما تسمع يريد أن, أن أكون عالما أن أكون مجاهدا أن أكون كذا وكذا فيما يتعلق بمعطيات دين محمد عليه الصلاة والسلام لا من أسأل وتجد من يفرح بهذه التوجهات وينفق فيها والأمة محتاجة والأمة كذا وهذا نصر نصرة للدين وبعضهم يقول لا هذا واجب المتعين وتغرم انتغال الإسلام سبحان الله العظيم كان كلمة واجب أصبحت تصرف من جيب هؤلاء ومن كيسهم وما عرفوا أن كلمة واجب كلمة شرعية لابد فيها من المستهد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب ليس هوى الواجب ليس ضغطا للواقع الواجب ليس وفعل أكثر من الناس الواجب ما أوجبه الله ورسول موجود تجد في الكتاب والسنة في الصحابة يتعطون وبينوا أن هذا هو الواجب على كل لمختصر الكلام اشرف العلوم الدنيويه علم الطب قد ذكي على ذلك الاستحباب هذا العلم علم الطب والتطبب كان عند السلف على ثلاثه اقوال علم التطبب على ثلاثه اقوال القول الأول الاستحباب القول الاول القول الثاني الاباحه القول الثاني الإباحة القول الثالث الكراهة يعني كون إنسان يتطبق عنده هذه الخيارات الثلاثة قد يقول له وقال يستحب لك التطبق وآخر يقول له التطبق مباح شئت يفعله وإن شئت دعم ويقول له آخر لا التطبق مكروه تركه أولى لكن إن فعلت فلا تتريب عليه وفرعاً الإباحة وفرعاً الإباحة لاحظ ما يقول المتأخرون يقولون علم التطبق واجب من أين هذا الوجود وبنوا عليه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبنوا عليه الضرورات وبنوا عليه كذا وكذا وصار التغرم من في آل الإسلام وصار وصار هرم عظيم وبناء ضخم بني على قول فاسد بالأسف الشريف ثم إذا قيل لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ذهبوا ينقلون عن أقوى المتأخرين متأخري الشافعية متأخري المالكية متأخري كذا إلى متأخري زماننا هذا ونحن نقول لهم هذا الواجب علمه الصحابة أم لا إن كانوا جهلوه فلا أن نجهله نحن باب أول وإن كانوا علموه ولم يقولوا بالوجوب فنحن نقول بلا علم وبلا بينة بي وبلا بصيرة لأن هذه المسألة في زمن السلف في القرن الأول والثاني والثالث تدور على هذه الأقوال الثلاثة الأرابي علىها قف فعلى اختيار الاستحباب على اختيار الاستحباب وهو أعلى الأقوال أليس كذلك أن علم التطبض مستحب طيب أيجوز عند عاقل فضعا أن يكون طالب علم فضعا أن يكون عالما أيجوز أن محرم لتحصيل مستحب يجوز هذا يا إخوان طيب يجوز أن أركب محرم لتحصيل واجب الجواب أيضا لا حينزمي وريره في الصحيحين صريح إذا أمرتكم بشيء العصر من أمرات الوجوبة ليس كذلك ما ستدرسون إن شاء الله تعالى إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعته وإذا نايتكم عن شيء فاجتنبوه فإذا وجد محرم وواجب ماذا نصنع يا إخوان نترك الواجب إذا كان لا يقوم إلا بمحرم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله طيب لا يقبل إلا طيبا الآن يركب الحرام من أجل تحصيل مستحبات في علوم دنيوية اختلاق فساد مناهج فساد قدوات ماسولية مستشرة ومتأصلة في الجامعات مخدوات فواحش من زنا وغيره والعياذ بالله تعالي وكبر استخفاف في علوم الشريعة يعني أنت تخيل لو أن بروفسير في علم الطب دخل على القاعة فبدأ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ماذا سيقول عنه؟ مجنون هذا ليس هنا هذا هناك في المسجد هنا مباشرة إلوي لسانك بلغة جون مباشرة ما فيه. ولا بسم الله الرحمن الرحيم لأن هذه العلوم أصلا لقنت لنا هكذا مبتورة عن الله جل وعلا لا صلة الله بالكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم وكان الأصل في علم الطب مثلا كعلم من أشرف العلوم الدنيوية وعلى كان الأصل أن يهدي إلى الله يعني الآن عندما يسمع مؤمن متقم وحد بعض ما يتعلق بدقائق لإنسان يزداد إيماناً أم لا يزداد إيماناً ويزداد خوفاً من الله جل وعلا ويزداد حباً لله وتعظيماً لأمره سبحانه وتعالى فكيف بالطبيب الذي يتعاطى هذه الأشياء ويعالجها ويراه بنفسه ومع هذا تجده بارد الاحساس تجاه دين الله جل وعلا بل وتجد معظم المنكرات متلبسة في شكله وحياته لماذا؟ لأنه هكذا أعطي هذا العلم طيب هذا العلم ماذا يقول الله تعالى عنه؟ عنه وعن مثله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا العلم الأصال في وضع للاهتداء لتستبين الحق لأنك تكون عدواً للحق لأنك تكون مزدوراً عن الحق سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد هذا لم يحصل قال الله تعالى وفي أنفسكم ها فقط أفلا تبصرون البصيرة أين البصيرة يقف في نفسك عرات وعبر تأمل في حالك وما عاد تجد الإنسان يدخل كلية الطب ويتخرج وهو لا يفقه إلا ما يفقه أبسط الناس وعوامهم من دين الله عز وجل ولا يتأثر يشرح الجسد ويرى عجائب الخلق الله عز وجل ويستعمل التحية الكيميائية ويرى عجائب الخلق الله جل وعلى ولا إحساس بارد لا يتفاعل ولا ينفعل بل تجد كما تقدم معنا متلبس بجملة من بل ليس بعجيب أن نعلم الآن أنه الغالب على طلاب هذه الكليات المخالفات الشرعية والركون لحياة الدنيا والرفاهية وحتى من نساء النساء يعني نقول فلانا في كلية الطب يعني الأصل المتبادل في ذلك أن تلبس الضيق وتتمكيج وتتمختر وكذا وكذا نسل الله العافية والسلام فصارت علوماً وإن كانت في أصلها مستحبة إذا تجردت عن الخبث والضلال لكنها صارت لا تهدي إلى الله عز وجل صارت تحول بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى صارت مخلوطة بجملة كبيرة غزيرة من كبائر الذنوب من الكبائر ومع هذا الناس إليها زرافات وحدان تنافسون إليه ويتسابقون ويفرح إذا قبل في جامعة كذا كلية الطب يفرح فرح عظيم جدا والسبب في ذلك يا إخوان أننا للأسف الشديد ربينا على تعظيم الحياة الدنيا ربينا على تعظيم الحياة الدنيا وتهميش الدار الآخر هذه الإشكالية فصرنا مستعدين أن نركب أي محرم لتحصيل علوم الحياة الدنيا لتنافس فيها وعاد الأمر خصما على هؤلاء ما طار طيب وارتفع إلا كما طار وقع الآن عندنا عطالة في كل العلوم بلا استثناء حتى علم الطب هناك عطالة في علم الطب والآن تنافس وتسبع من الأطبة يتكلمون عن آآ آآ الأخصائيين يقول هؤلاء يا أخي ما تركوا لنا درهما ولا دينار والناس صاروا ما يقتنعون بنا يذهبون إلى كذا ويجري يفتح عيادة في عمارة مشهورة لعل الله يبعث إليه واحد أو اثنين يدخلون إلى عيادته وكذا وكذا وبعض بناية المطاف يعلق شهدته ويشتغل في مغلق كما رأيته وأخبرني كذلك بعضهم بمثل هذا يا إخوان قضية صارت تجار لأن هذا العلم أصلا ما يفدي إلى الله جل وعلا والله تعالى قال في كتاب العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتج لأن يا إخوان هذا العلوم الأصل فيها الاستحباب لكنها إذا قطعت عن الله عز وجل أو تضمنت محرمات فلا يجوز تعاطيها لا يجوز تعاطيها وفق هذا الركام الهائل من هذه المحرمات العلم من جهة وضعه إذن أي هذه العلوم الحياتية لا تعاد في ذاتها لمعنى أنه ليس هناك أحد يعادي الجدران والكراسي والطاولات والطبشير واللوحات ونحن ذلك العداء يقع متى يا إخوان عندما تكون هذه العلوم مصادمة للشريعة عندما تكون هذه العلوم وصف هذا الركام الهائل من الكبائر والضلالات والمنكرات نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى الله تعالى أعلم